واللهَّهُ عَ كلُِّ شيءَئ قيد إن فِي خَلْقِ السَّماواتِ والالْأَررضِ وَ وقتتلَ فيِي الليلِ وَهار لآياتِ لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقتا هذا باطلا ربنا ما خلقتا هذا باطلا سبحانك فقينا عذاب النار ربنا انك من تدخل نَ وَرَأَى قَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَار رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَار